وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م ا بعد بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم الله تبارك وتعالى علما وحلما وشكر الله لكم هذا الحضور الطيب واليوم إن شاء لكم الشرح الله هذا الطيب الله تعالى نكمل هذا نكمل الميسر إن على متن ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة وهو ل ل إ م ا م النووي رحمه الله تبارك وتعالى واليوم الحديث الخامس والثلاثون, الخامس والثلاثون وهو حديث مهم لكل انسان كما س أ ق ر أ ه إ ن شاء الله تعالى و أ س ر د بعض ما يكون فيه خير لنا إ ن شاء الله تعالى هذا الحديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله من رواية عامر من مولى الله الله بن أبي سعيد عبد ابن كريز عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا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 بحسب م ر ئ من الشر أ ن يحقر أ خ ا ه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا حديث رواه أ ب و هريره ة رضي ا ل ل عنه عبد عليه الرحمن بن سخر من صحابة النبي صلى الله صحابة صلى وسلم سخر ومن أ ك ث ر من روى عنه صلى الله عليه وسلم أ ح ا د ي ث وهذا الحديث ك م اخرجه قلت أ مسلم في صحيحه و أ خ ر ج ه الترمذي أ ي ض ا بخلاف الفاظه أ و ب ز ي ا د ة ونقص و أ ي ض ا ذكره غير واحد هل في صوت طيب و ذكره غير واحد من أ ص ح ا ب الكتب و ذكره أ ي ض ا ا ل د ا ر خ ا ن ي رحمه ا ل ل ه في ع ل ا ا ا ا ا ا ا ا والحديث إ ن شاء الله تعالى ذكر في صحيح الامام مسلم وهو صحيح ثابت إ ن شاء الله عز وجل هذا حديث كما ظهر لنا من ق ر ا ء ة هذا الحديث أ ن ه يبين ا ل أ خ و ة بين المسلمين النبي صلى الله صلى عليه وسلم يبين في هذا الحديث أ ن المسلم أ خ المسلم كما قال لذلك ب د أ الحديث بقوله لا تحاسدوا, لا تحاسدوا هذا يقع كثيرا في الحسد بين ا ل ا خ و ة أ و بين الناس عموما ب ط ب ي ع ة الحال الشخص إ ذ ا نظر إ ل ى ما عند غيره من نعيم و غ يتمنى ر ذلك ي أ ن يكون هذا عنده لكن الحسد بالذات له معنى خاص لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ل أ ن ه لو مجرد أ ن ك تريد هذه ا ل ن ع م ة التي عند غيرك فقط فهذا يكون ا ل أ م ر فيه اغباط تغبطه على ا ل ن ع م ة التي هو فيها تريد أ ن الله تبارك وتعالى يمن عليك بمثله لكن الحسنة هو ك ر ا ه ة ما أ ن ع م الله على أ خ ي ك من نعمه د ن ي و ي ة أ و د ي ن ي ة سواء تامنيت زوالها أ و لم تتمن ى أ ن ت تكره ما عند هذا الشخص من نعيم الله تبارك وتعالى فاذا ك ر ف ت ذلك ف أ ن ت تحسد أ ن ت بذلك وقعت في الحسد ل أ ن الله عز وجل فضل الناس بعضهم على بعض وليس كل إ ن س ا ن عنده مثل غيره والله تبارك وتعالى جعل هذا هو حال الدنيا هذا عنده مال و ا ل آ خ ر ليس عنده مال هذا عنده بسط في الجسم و ا ل آ خ ر ليس عنده بسط في الجسم جسمه ضعيف هذا عنده بيت كبير و ا ل آ خ ر عنده غ ر ف ة ص غ ي ر ة ولو نذكر عندما شرحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لما قالوا له يا رسول الله ذهب أ ه ل الدثور ب ا ل أ ج و ر هنا هل هم حسدوا ا ل أ غ ن ي ا ء من ا ل ص ح ا ب ة لا لم يحسدوهم ل أ ن ه م تمنوا هذه الأموال ليتقربوا إ ل ى الله تبارك وتعالى هم يظنون ب أ ن هذه ا ل أ م و ا ل التي عند ا ل أ غ ن ي ا ء تقربهم إ ل ى الله عز وجل أ ك ث ر منهم لذلك قالوا ذهب أهل عندهم وينفقونها النهار الله بالأجور تقرب أموال وأطراف الدثور الليل الخيرات إلى آناء في ف أ ي ن نحن منهم ونحن ليس عندنا مال فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ل ب ي صلى ا ل ل ه ع ل وسلم ل ي ه أن ا ع ب ر ة ليست بالمال و إ ن م ا ب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و أ ف ع ا ل الطاعات وغير ذلك فعرفوا وفهموا الأمر وفهموا أن الله الناس إنسان وجل فضل الناس بعضهم على بعض كل إنسان ليس أن بعضهم كغيره عز بعض ليس كغيره لذلك يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون راضيا بما قسمه الله له هذا من ا ل ع ق ي د ة التي يعتقدها المسلم و إ ل ا ف إ ذ ا تسخط مما قد أ ع ط ا ه الله له من النعم فهذا يكون على شر فهذا يكون على شر ورفض ما أمر امر ل ل ه به رفض ا أ م الله به فلذلك هذا أ م ر خطير يا إ خ و ة هذا أ م ر خطير هناك من يحسد بدون قصد من يرى ح س د بدون قصد ي نعيم عند إ ن س ا ن وحرم ه و من هذا النعيم فيذهب إ ل ى هذا ا ل إ ن س ا ن وينظر إ ل ى النعيم الذي هو فيه فبدون قصده ربما تقع عينه على شيء فيقول يا ليتني أ ك و ن أ ف ض ل من هذا وهذا لا يعطى شيء وهذا لا يعطى شيء كاصحاب أ ص ح ب الجنة أ ا ل ح د ي ق ة الذي ذكره الله تبارك وتعالى في ا ل ق ر آ ن كان عندهم ح د ي ق ة ولما تسخطوا على ما أ ن ع م الله به عليهم جعل الله تبارك وتعالى عاليها سافلها ل أ ن ه م لم يرضوا بما قسمه الله لهم فالحسد يؤدي إ ل ى فساد ا ل ع ق ي د ة ل أ ن ك إ ذ ا اقتنعت بما افترضه الله عليك نعم بارك الله فهذا ي الحبيب ك م سامح أخنا نفع ا ل ل ف ه يدمر ما يعتقده ا ل إ ن س ا ن من القضاء والقدر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و إ ن م ا أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك والله تبارك وتعالى قال كل إن ن كل ل شيء خ ق ان ه الله بقدر ورحمة عليكم السلام إ كل شيء خلقناه بقدر, عليكم السلام ورحمة الله إن كل شيء خلقناه بقدر قدر الله تبارك وتعالى أ ن تكون أ ن ت هكذا وغيرك هكذا لذلك يجب عليك أ ن تقول سمعنا و أ ط ع ن ا ل أ ي أ م ر ي أ ت ي ك الله تبارك وتعالى أعطى هذا شيئا ل يختبره ف ا ل ل ه تبارك وتعالى ي خ ت ب ر ا ل ن ا س ل ي ع لما ل م ص ل ي ح م ن المفسد الذي يريد الخير من الذي يريد الشر فربما أ ع ط ا ه الله نعيما كثيرا ليراه هل يشكر أ م يكفر كما فعل قارون لما أ ع ط ا ه الله عز وجل المال ماذا فعل كفر ب أ ن ع م الله قال إ ن م ا أ و ت ي ت ه على علم عندي والذين كانوا يتمنون أ ن يكون عندهم مثل ماعند فرعون كانوا يتمنون ذلك لما ر أ و ا فرعون مفاتيح الخزائن لا يستطيع أ ح د أ ن يحملها ا ل ع ص ب ة وقال أ ه ل العلم في ك ل م ة ا ل ع ص ب ة اولي ا ل ق و ة أ ن ه م الرجال ا ل أ ق و ي ا ء الكبار يحملون المفاتيح وربما ليسوا ك أ ج س ا م ا ل آ ن ل أ ن من المعلوم أ ن قديما كان جسم ا ل إ ن س ا ن أ ك ب ر من ا ل آ ن فننظر إ ل ى عظم هذا المال وكمه في أ ن المفاتيح لا يقدرون على حملها الرجال ا ل أ ق و ي ا ء فقال في ذلك إ ن م ا أ و ت ي ت ه على علم عندي فلذلك قالوا و أ ص ب ح الذين تمنوا مكانه ب ا ل أ م س يقولون و ك أ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فهذا تعلموا من أ ن ه م لا يحسدون أ ح د على شيء ربما إ ذ ا جاءهم هذا ا ل أ م ر أ ص ي ب و ا بما لم يريدوا فلذلك من قدر الله تبارك وتعالى ورحمته بالناس أ ن ه يعطي كل أ ح د ما يستحق ويرزق كل أ ح د من ر ح م ة الله تبارك وتعالى بالناس جميعا أنه يضع الرزق للمؤمن والكافر في الدنيا فهل نقول ب أ ن فلانا عنده مال أ ت م ن ى زواله منه و أ ن ي أ ت ي إ ل ي أ ن ا لا أ ع ر ف من أ ي ن أ ت ى بهذا المال ربما إ ذ ا جاءني هذا المال أ ف ت ن فيه ف أ ع ر ض عن ذكر الله ربما إ ذ ا جاءني هذا المال يصيبني مرض ف أ ص ر ف ه في علاج المرض فهذه أ م و ر الله تبارك وتعالى يسر على ا ل أ م ة كل شيء والله عز وجل يريد الخير للامه كثير يظن غير ذلك وإن لله الله عز وجل يريد الخير ل ل أ م ة جميعا ما يرضى لعباده الكفر تبارك وتعالى لو نتدبر هذه ا ل آ ي ة لعرفنا أ ن الله عز وجل يريد لنا الخير ودائما الخير منه نازل إ ل ي ن ا وشرنا صاعد إ ل ي ه وهو تبارك وتعالى الذي يتحمل أ ذ ى عباده فالله عز وجل رحيم بعباده خلقهم ليس ليعذبهم و إ ن م ا ليعبدوه ويدخلهم ا ل ج ن ة فمن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا الأمر يسير لكن العباد لا يحبون الخير ل أ ن ف س ه م والله المستعان فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد الحسد قال لا تحاسدوا أ م ر لا الناهيه لا يجوز ل أ ح د من المسلمين أ ن يحسد أ خ ا ه على شيء عنده مطلقا و إ ل ا ي أ ث م على ذلك لذلك جاء بعد ذلك بعد أ ن سرد لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا قال المسلم أ خ المسلم هذه من الأحاديث الجوامع الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم التي يراد بها الدين كله قال لا تحاسدوا لا يكره أ ح د ل أ ح د الخير ولا تناجشوا, ولا تناجشوا التناجش له معنى عند العلماء وهي أ ن يزيد في السلعه ة و يعني أن يزيد في ا ل ل س ة ي ع مثلا ينادي على س ل ع ة بثمن معين وهو شراءها لا يريد شرائها وهو لا يريد شراءها و إ ن م ا يريد نفع البائع أ و ا ل إ ض ر ا ر بالمشتري مفهوم هذا المعنى و ا ل ع ي د التناجش شخص يزيد في ثمن ا ل س ل ع ة يزيد في سمن السلعة وينادي عليها بهذا السمن وهو لا يريد شراء هذا أو هذه السلعة هذه أو ا ل ن ش ا ق ة نعم في المغرب عندكم الله نستعان وهو لا يريد شراء هذه ا ل س ل ع ة ولكن يريد نفع البائع هو يكون مع البائع والاضرار إ ض ر ر بالمشتري ا ل و إ بالمشتري هو يكون مع البائع فحتى يوهم المشتري بأنه ليس له م ن ف ع ة وليس له م ص ل ح ة مع البائع فيقول ب أ ن ه يريد أ ن يبيع هذه ا ل س ل ع ة أ و يصل بسعرها إ ل ى سعر معين ثم يشتريها المشتري ب أ ع ل ى من سعرها فيكون هذا تدليس واحتيال ونصب وغير ذلك و التناجش محرم وهنا لا ا ل ن ا ه ي ة عليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته و م ف ض ل ا ا ل ن ا ه ي ة ولا تناجشوا ولا تباغضوا ن كان ا ت ن ا ج ش نجده الان كثير وهو كان قديما ايضا فيعني الانسان يتحرى الكذب في هذه الامور في مسائل البيع والشراء ولها اصول في الفقه مسائل البيع والشراء لها اصول صحيحة في الفقه معاملات لا يجوز أ ن تختلط, تختلط بغش وخداع نعم فقه ا ل ب ي و ن والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى الرجل في السوق قال له من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا والله تبارك تعالى قال ويل تبارك للمطففين فمسائل البيع والشراء فلا ق ه ا ب ي و ع ف ل بد لكل مسلم ان يتفقه فيه لان هذه الامور هناك روايه ة ذ وذا هكذا ه وهناك وهناك رواية هكذا وهناك رواية, هكذا وهناك رواية أخرى ب ه ذ الانسان ا ل على ط ف م اذكر إن شاء الله ا ل ف ن كما يعني ذكرت في مجلس اخر منذ قليل في شرح ا ل ح ا ئ ي ة قلت بان الانسان يجب عليه ان يتفقه في الدين قلت أ ن ه يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتفقه في الدين العام وغير العام من المتعلم وطلاب العلم يتفقهون في دين الله تبارك وتعالى في م ا ذ ا ا في ل أ م و ر التي بها تصح ا ل ع ب ا د ة يرفع الجهل عن نفسه بفقهه في الدين فقه البيوع مثلاً إ ذ ا أ ر ا د أ ن يشتري شيئا كيف له أ ن يعرف ا ل ح ل ا ل من الحرام كيف له أ ن يعرف هل هذه ل ه السلع ة م ب ا ح ة أ و غير م ب ا ح ة كيف يتعرف على ط ر ي ق ة الشراء فهذا البيع له فقه في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة لا بد أ ن نفهمه كيف العامه يعرف الدين العام يعرف بالدين ب أ م و ر ب س ي ط ة م ي س ر ة بسيطة ميسرة بأمور بسيطة ميسرة كتعليمه في المساجد في أ و ق ا ت ا ل ج م ع ة أ و في دروس ع ا م ة أو ب ا ل ن ص ح إذا كان بسيطا جدا طيب نرجئه ل آ خ ر ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله هذا السؤال وحتى يعني لا نشتت الحديث ل أ ن الكلام على ا ل ع ا م وكيف يفرق بين ا ل ع ا م وطالب العلم وكيف يحدث هذا وذاك فهذا يعني له كلام طويل نعم بارك الله فيكم اه طيب د ر ه م ليس فيه ر ه م نعم أ خ ي سامح بارك الله فيكم طيب هل الصوت واضح ا ل آ ن طيب وقفنا عند و ل ا تباغض فقال النبي صلى الله عليه وسلم و ل ا تباغضه و ل ب غ ض ا ء ماذا تعني الكرهه ا ا ل ك ر هناك من يكرهه ج ر ه ي ك ر ه إ خ و ا ن ه المسلمين هناك من ديدنه ديدنهم ذلك ي ك ر ه لا يحب شيئا مطلقا يكره كل شيء ف إ ذ ا سلم عليه أ خ له لا يسلم عليه يكرهه بدون سبب وبسبب ليس شرطا أن يكون بدون الكره هنا إلا يكون سبب شرطا هنا أن بدون فيما يكره احد شخصا لانه ماذا يسيء للدين او يفعل معاصي او غير ذلك هنا يكون امرا في بغض هذا الشخص لانه يكره الدين او يسب الدين او يسب العلماء او ل ل ع م ا ء أ الصحابة أو ينتقص منهم أ و يفعل آ ث ا م ومعاصي ك ث ي ر ة فهذا يكون فيه البغض لله ل أ ن البغض لله تبارك وتعالى دائما يكون فيما يحبه الله تبارك وتعالى وقد أ خ ط أ فيه شخص ف أ ن ت تبغضه في ا لله ل أ ن ه فعل ف ا ح ش ة ل أ ن ه فعل ف ا ح ش ة ف أ ن ت تبغضه لله أ م ا أ ن تكره أ خ لك في دينك بدون وجه حق فهذا محرم ولا تباغضوا لا يكره بعضكم بعضا لا يجوز ل أ ن المسلم أ خ المسلم المسلم أ خ المسلم المسلم للمسلم ماذا كالبنيان كالبنيان لا يجوز أ ن ينتقص هذا ذاك ل أ ن ه م يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ولهم دينا واحدا فلا يجوز ان يختلفا, يجوز أن يختلفا لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ك ر و أ ي ض ا الكره له آ ث ا ر خ ط ي ر ة ل أ ن هذا الكره يفرق ا ل ج م ا ع ة التي أ م ر ن ا بها امر ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س أ م ب ا ل ج م ا ع ة و أ م ر بعدم التفرق كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ب ا ل ج م ا ع ة فلذلك الكره لبعض الناس أ و كره الاخ ل أ خ ي ه يفرق هذه الجماعه ة يفرق ذ ه الجماعة و إ ذ ا تفرقت الأمة سهل على أ ع د ا ء ا ل أ م ة أ ن ي ش ت ت أ ه ل ه ا فلذلك الكره حرام بين المسلم والمسلم ولا يبغض أ ح د ا اي شخص إ ل ا لله إ ذ ا فعل شيئا يعاقب الله عليه مثل الرافضه لعنهم الله يطعنون في أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وعن أ ب ي ه ا وقد براها الله عز وجل من فوق سبع سماوات, سبع سماوات فهل نقول هؤلاء نحبهم بل نبغضهم ونكرههم ل أ ن ه م سبوا النبي و آ ل بيته ويزعمون أ ن آ ل البيت محصورين في بعض أ ه ل النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن آ ل البيت منهم امهات المؤمنين ك م ا قال الله عز وجل إ ن م ا يريد الله ليجعل علي إ ن م ا في ح د ي ث اللهم استعان نعم إ ن م ا يريد الله ليطهركم ذهبت مني اللهم استعان طيب أ ح د حافظ ا ل آ ي ة ح ي اخر الأحزاب آ ا ل أ ح ز ا ب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز اهل ل ر البيت الله نستعى ويطهركم ت ط ه ي ر يعني أ ه ل العلم استدلوا ب أ ن أ م ه ا ت المؤمنين هم المراد بهم أ ه ل البيت و أ ص ه ا ر النبي صلى الله عليه وسلم من ج ه ة ا ل ق ر ا ب ة من هذه ا ل آ ي ة انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت وهنا المراد منهم امهات المؤمنين عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم بين الدنيا و ا ل آ خ ر ة بين ا ل ل د ن ي ا ا و آ خ ر ة فلما س أ ل أ م ن ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت أ ر ي د الله ورسوله ليس لي أ ن أ س أ ل أ ب و ي و إ ن م ا أ ر ي د الله ورسوله فتبعته فدا تبعت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أ م ن ا ع ا ئ ش ة على هذا القول نعم طيب يعني طيب أ ش ا ه د من ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التباغض والكره بين المسلمين لعدم تفريق الجماعة تفريق وعدم تشتيت ا ل أ م ة ثم قال ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تدابروا هنا التدابر يعني يدخل في الخلاف يعني كل أ ح د يوالي ا ل آ خ ر بحيث لا يتفق الاتجاه كل أ ح د يقف خلف ا ل آ خ ر يعني يسند ظهره لظهر ا ل آ خ ر وهذا يقع في خلاف ا ل أ م ة في المسائل سواء كان ا ل أ م ر في الفروع أو او ل أ ص ل والأصول أشد والخلاف او الاختلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إ ن الاختلاف شر وما جاء في حديث اختلاف أ م ت ي ر ح م ة هذا حديث ضعيف وقد تكلم الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله بكلام طويل فيه في م ق د م ة ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة رحمه الله فالاختلاف شر ا ل أ م ة ليس من مصلحتها أ ن تختلف في الدين ل أ ن الله عز وجل أ ك م ل الدين ولو اختلفوا في الدين لجاء أ ق و ا م وقالوا إ ن الدين فيه تشتت واختلاف وكيف ذلك والله تبارك وتعالى قال اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينه و ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال عن أ م ن عائشه رضي الله عنها وعن أ ب ي ه ا قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد مردود عليه رد مردود ع لا ي ه ل يقبل أ ب د ا هذه من البدع التي ظهرت وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدين لم يكمل الدين ولم ي أ ت ي بالبلاغ المبين فيرد قوله ويشدد في الرد عليه ل أ ن هذه من مسائل ا ل ع ق ي د ة من ي أ ت ي بجديد في الدين ويبتدع فهذا يطعن في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الاختلاف شر ليس فيه مصلحه ة للإنسان ليس ي ف م ص للمسلمين ح ة ل وما ظهر في الخلاف بين المذاهب ا ل أ ر ب ع ه هو اجتهادات بما تيسر لكل واحد منهم من أ د ل ة وما فعله من جاء بعدهم ممن تعصب إ ل ي ه م هذا خطأ هناك من تعصب للمذاهب بحيث أ ن ه قال الحنفي لا أ ت ز و ج من حنبليه او ش ا ف ع ي ة و أ خ ذ و ا على بعض أ ح ك ا م أ ه ل الذمه لا أن الحنبلي من الشافعي أو من الحنفي ل ل فتعصبوا يجوز تتزوج أو أن من من م ذ ب تعصباً شديدا وكان تقليدا أ ع م ى وهذا عصر التقليد و ا ل د م و ر العلمي وساد هذا العصر بسبب أ ن مكان أ و م ك ا ن ة العلماء وقتها كانت ت ا ب ع ة للملوك و ا ل أ م ر ا ء كل ملك أ و كل صاحب مكان يريد أ ن يطبق مذهبا معينا على أ ه ل البلد إ م ا ل م ص ل ح ة أ و لفعل معين له ينشئ المدارس ا ل م ت خ ص ص ة في د ر ا س ة هذا المذهب ويدفع ا ل أ م و ا ل ا ل ك ث ي ر ة للمشتغلين على هذا المذهب ويقره مذهبا صريحا ثابتا على البلد وركن الناس وقتها للسير على المذاهب فقط وليس كان هناك اجتهادات او نظر في الاصول او غير ذلك فظهر التقليد الاعمى فلذلك نقول ب أ ن هؤلاء ا ل أ ئ م ة لم يصنفوا مذاهبهم ليفعلوا بها كما فعل من بعدهم في تقليد وتعصب للمذاهب دون النظر إ ل ى الادله ك ر ح م الله قال ما طلبت العلم ليحتاج الناس اليه هو طلب العلم طلب العلم ا ل إ م ا م مالك رحمه الله طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه ويصبح على علم وليس هدفه أ ن يحتاج الناس إ ل ي ه ولما قيل له أ ن يجعل الموطا مذهبا رسميا ويوضع على م ك ة رفض حتى لا يلزم الناس بكتاب وربما جاء الدليل خلافا لما فيه من بعض النصوص هذا من فقه الامام مالك رحمه الله الذي ربما كثير من متبعيه الذين يظنون ي أنهم يتبعونه تعصبوا ب و ن ه ت ع ل أ م و ر ك ث ي ر ة فلذلك الاختلاف شر وعلى العام ان ل لا ذ ي يعرف شيئا ع العلم أن ينظر في أ ه ل بلده فينظر إ ل ى أ ه ل العلم فيهم ف ي أ خ ذ عنهم ويتحرى أ ه ل العلم الثقات هذا هو المطلوب منه هذا العلم و أ خ ذ العلم عنه أ م ا طالب العلم فهو يبحث في الدليل لا يتقلد ولا ينقاد إ ل ى مذهب ويتعصب له فهذه م س أ ل ة خطيره ة وكما سمعتم قبل قليل أن وصل الحال بالتعصب بين المذاهب إ ل ى أ ن ه م أ و ق ع و ا على أ ن ف س ه م أ ح ك ا م أ ه ل ا ل ذ م في الزواج وهذا مذكور في كتب المذاهب والتعصب المذهبي هناك كتاب باسم التعصب المذهبي لأحد المعاصرين ذكر فيه أمور كثيرة مما جرت بين أصحاب المذاهب لأحد أمور ذكر فيه بين بعد جرت تصنيف كثيرة المذاهب من في عصر التقليد والخمول وهذه ا ل أ م و ر فنحذر من ذلك بارك ا ل ل ل ه فيكم أ ن إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نطلب علم الفقه أ و العلم ب س و ر ة ع ا م ة لا بد له من منهج ولا بد أ ن نستند إ ل ى الدليل و إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة دائما ا الخلاف الخلاف ليس ندخل في الخلاف لأن ل الخلاف في سيجر ي ن ع شرا و أ م و ر ا فنظن ب أ ن ليس في الكتاب ولا ا ل س ن ة هذه ا ل م س أ ل ة فهذا خطر ل أ ن الله تبارك وتعالى بقوله ت ب اكملت ر وتعالى أ ك لكم دينكم هذا يعتقده المسلم ب أ ن كل شيء في دين الله تبارك وتعالى وهذه ا ل أ م و ر ا ل م س ت ح د ث ة ا ل آ ن التي يقال فيها بالقياس والاجتهاد والمصالح ا ل م ر س ل ة والاستحسان وغير ذلك كلها تدخل أ و تستخرج من كتاب الله و س ن ة النبي بطريق غير مباشر يعني لو بحثنا في م س أ ل ة م ع ي ن ة مثلا ا ل س ج ا ر ة قالوا ب أ ن ه ا حرام التدخين قالوا بأنه حرام وقالوا ب أ ن ه ليس له دليل في الكتاب و ا ل س ن ة و إ ن م ا اجتهدوا الفقهاء وقاسوا على غير ذلك فلو نظرنا الى الكتاب الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم وما تجره هذا هذه ا ل س ج ا ر ة من قتل النفس و إ ه ل ا ك النفس فننظر أ ن كتاب الله خرج منه الدليل وقالوا يعني سبحان الله ما ق ر أ ت في كتاب من كتب السلف رحمه, رحمه الله ر ض ي عنهم إ ل ا أ ث ب ت أ ن كل م س أ ل ة ح ا ض ر ة و ن ا ض ي ة و م س ت ق ب ل ة إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة تخرج من الكتاب و ا ل س ن ة حتى لا يزعم أ ح د أ ن هذا العصر بما فيه من مستحدثات لا ي ص ل ح له لا يصلح معه ا ل ق ر آ ن فهذا طعن في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل س ن ة وهذه ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يصلحان لكل زمان ومكان من ب ع ث ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة ومن يقول غير ذلك ذلك فهو يطعن في كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أ م ر مهم لذلك الاختلاف شر نعم لذلك الاختلاف شر والأمة على كلمة واحدة الأمة على كلمة واحدة و ا ل أ م كلمة ة على و ا ح د ة ا ل أ م ة على ك ل م ة واحده ة ج م ا ع ة المسلمين ا ل ج م ا ع ة التي أ م ر الله بها و أ م ر بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه لا تختلف لا ل ت ت خ فكل ف قدر وكتب وليس هناك شيء ي أ ت ي بعد ذلك لا يظن ا ل ض ا ن ب أ ن ي يعني اقول ب أ ن ه ليس هناك اجتهاد الاجتهاد موجود ولكن الاجتهاد ي أ ت ي من النصوص وليس ي أ ت ي ب ا ل ر أ ي الخالص لذلك لما يعني ا ل م ع ذ ر ة طولنا في هذه المساله أ ل ولكن ة من ب ب ا ف ا ئ د ة طيب ل في صوت طيب الحمد لله. نعم بارك الله آآ لذلك آآ اذكر آآ يعني كثير من ا ل ا خ و ة ا ل ح ض والاخوات ر و الفضليات يعني ذك... ذكر لهم ما مر به التشريع الاسلامي والفقه في ن ش أ ت ه وعرفنا ان اول ما ن ش أ الفقه ن ش أ في مدرستين م د ر س ة الحديث و م د ر س ة ا ل ر أ ي م د ر س ة الحديث في ا ل م د ي ن ة وكان ي ت ر أ س ه ا إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة مالك بن أ ن س رحمه الله و م د ر س ة ا ل ر أ ي وكانت في العراق و ي ت ر أ س ه ا أ ب ي ح ن ي ف ة النعماني رحمه الله ويطلق على م د ر س ة الحديث بذلك الاسم, بذلك الاسم لان كان المصدر التشريعي لها ماذا ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وكان مالك ا بن أ ن س رحمه الله كان في معقل الوحي كان في المكان الذي كان ينزل فيه الوحي وكان أ ص ح ا ب الحديث يعني يتواجدون ع ن ي ي في هذا المكان ف ي أ خ ذ و ا عنهم الحديث بخلاف أ ب ي ح ن ي ف ة رضي الله عنه رحمه الله ك ا ن في العراق وهناك ب ع د بين م ك ة والعراق فكان ي ت ح ر ى ا ل أ خ ذ عنه أ و أ ي أ خ ذ ا ل ح ر ي ث عن أ ي شخص فكان له شروطن قاصيا في ا ل ح ر ي ث لذلك كان ا ل ح ر ي ث عنده قليل ة فكان ي ج ت ه د ب ر أ ي ه في مسائل ك ث ي ر ة كان ي ج ت ه د ب ر أ ي ه في مسائل ك ث ي ر ة لذلك سميت مدرسته ب م د ر س ة ا ل ر أ ي ف ا ل ع ب ر ة هنا لا نقول ب أ ن أ ب ي ح ن ي ف ة كان يركن إ ل ى عقله لا نقول ذلك ولكن نقول ب أ ن ه كان يجتهد ب ر أ ي ه أ ي بالنصوص التي امامه سواء كانت بعض الصحابه ة ل أ ن أخذ عن ا ب ن مسعود اخذ ل ل ع م أ عن ابن مسعود العلم و لكن لم, لم يكن أ ت ي عنده ث حديث ي ي ر لم ك عنده كثير حديث يعني الشاهد من هذا أ ن م د ر س ة الحديث و م د ر س ة ا ل ر أ ي اختلف ا ل أ ن ا ل أ م ر فيهما في المصادر التي ي أ خ ذ و ن منها الدليل ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فلذلك يجب علينا أ ن ننتبه لهذه المساله أ ل عليكم ة س ل ل ل ا ا م ورحمة ويعني نؤكد عليها في دراستنا للعلم الشرعي في أننا لا نركن لرأي للعلم نؤكد دراستنا أننا نركن لا ونقول ب أ ن هذا ا ل ر أ ي هو الصواب بدون النظر إ ل ى الدليل أ ظ ن ذكرت منذ قليل م ان أعرف ابن ولا في الغرفة الأخرى ا في أن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان ا ل ق ر آ ن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه ا ل ت أ و ي ل رضي الله عنهما قال لبعضهم توشك أ ن تنزل, تنزل عليكم ح ج ا ر ة من السماء أ ق و ل لكم قال رسول الله تقولون قال أ ب و بكر وعمر يا ننظر إ ل ى قول ابن عباس رضي الله عنه يعني يرد عليهم ردا شديدا ويبين لهم أ ن ه م إ ذ ا ركنوا ل أ ق و ا ل الناس و أ ر ا ئ ه م وتركوا س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخي بارك الله فهؤلاء ي ف ه يوشك ان تنزل عليهم ح ج ا ر ة من السماء ل أ ن ه م بدلوا وكما فعل من قبل وركنوا النصارى اليهود وغيرهم إ ل ى أ ق و ا ل غير النبيين ف أ ه ل ك و ا فلذلك التحذير من هذا قوي أ ب و بكر وعمر من أ ع ظ م ا ل ص ح ا ب ة ومن أ ع ظ م البشر بعد الانبياء أ ن ب ي ء الصحابة من أفضل البشر ا أفضل ل بعد من أ لذلك مع هذه العظمه التي هما فيها لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدمان عليه لا يقدمان على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فلذلك إ ذ ا جاء نص صريح لا يقبل قول أحد ل احد يقبل قول أ مطلقاً إ ل ا إ ذ ا وافقد لي طيب قال ولا تدابروا ولا تدابروا لا يختلف أ ح د مع أ ح د أ ب د ا من المسلمين ل أ ن ا ل أ ص ل فيه أ ن ا ل ج م ا ع ة أ و ل ى و ا ل ف ر ق ة فيها شر ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا بيع بعضكم على بيع بعض هذه أ ي ض ا تدخل في البيوع نعم نعم ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع اي لا يبيع أ ح د س ل ع ة على س ل ع ة أ خ ي لا يبيع أ ح د على أ ح د سلعه ليضيق عليه, ليضيق عليه يعني م ث ل انسان إ يشتري س ل ع ة ب ع ش ر ة دراهم فيذهب آ خ ر إ ل ى المشتري ويقول مثلا له أنا أ ب ي ع عليك ب أ ق ل ل أ ن هذه ا ل م س أ ل ة يعني تنشئ ا ل ع د ا و ة يعني لو نظرنا إ ل ى أ ق و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أخوة الدين لأن العداوة وسلم الدين هذا الناس النبي الله فلذلك صلى عليه بعدم يظهر بين أمر بيع أ ي أ ح د سلعته على س ل ع ة أ خ ي ه وكما قلت هذا معه س ي ا ر ة و ا ل آ خ ر معه نفس ا ل س ي ا ر ة أ و س ي ا ر ة أ خ ر ى ويذهب إ ل ى شخص فيرى أ ن هذا يقدم ثمن معين فيذهب إ ل ى هذا التاج ويقول أ ن ا أ ب ي ع ك إ ي ا ه ا بثمن أ ق ل فيبيع على س ل ع ة أ خ ي ه بعد أ ن اتفق مع البائع عليها هذا فيه أ ذ ى وهذا فيه كره وهذا فيه ع د ا و ة بين الاثنين وبغضاء فهذا لا يصح بين المسلمين لا بد أ ن يكون البيع سمحا إذا باع أحد بيعة لابد أحد أن يكون سمحا فيها فهو يبيع لشخص هذه ا ل س ل ع ة فما دمت أ ن ك عرفت أ ن ه يبيع هذا أو هذه ا ل س ل ع ة لا تتقدم عليه كالحال في الخطبه ة الخطبة الخطبة أو رأيت أحد إذا خ ط ب تمت ت قد بأي أخت فلا ي ج و ز أ ن ت تقدم على خ ط ب ت ها ل أ ن ك لا ي ج و ز أ ن ي خ ط ب ا ل ش خ ص على خ ط ب ة أ خ ي ه أو لا ي ج و ز أ ن ي خ ط ب ا ل م س ل م على خ ط ب ة أ خ ي ه ا ل ح ا ل أ ي ض ا في ا ل ب ي ع لا يبيع ب ع ض ك م على ب ي ع ب ع ض هذا م ه م نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم طيب اللهم حتى لو, كنت لو كانت فقط تريد التمييز اي واحد افضل لا هذا, يعني يظهر, من البائع هذا يظهر من البائع ان اراد أ ن يبيع سلعته ويضيق على اخيه فهذا يظهر هذا يظهر واذا لم يعرف ان هذا الذي يريد ان يبيع هذه السلعه قال فيها سعرا معينا او ثمنا معينا وهو يذهب بطبيعه الحال إ ل ى بيع هذه السلع ة فهذا لا يعرف هذا لا يعرف أما يعرف يميز أن سلعته على غيره لا انا اتكلم في ا ل س ل ع ة ا ل س ل ع ة لكن ليست ا ل خ ط ب ة حتى لو كانت فقط تريد التمييز اي واحد افضل لها يعني الاخت تريد ان تميز كيف تميز يعني يعني توافق على هذا وذاك ت وتميز ا هذا وذاك ف ق على و بينهما بعد ذلك لا ما يصح طبعا يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ب ش ر ي ع ة ص ر ي ح ة وقال لا يجوز أ ح د أ ن يخطب على خطبة أخيه وذلك ل أ ن هذا يوقع البغضاء ويوقع ا ل ع د ا و ة بين الاثنين ويؤثر على ا ل م خ ط و ب ة نفسها لما يعرف أ ح د أ ن ه ا تريد أ ن تميز بين اثنين وتكلم اثنين و تعامل هذا وذاك فكيف ي أ م ن معها بعد ذلك لا ما دمنا ط ي ب تفضل اخا نعم تفضل اخا حبيب وليد بارك الله في ه لا ما يجوز لا يصح ل أ ن هذا مما يورث ا ل ع د ا و ة والبغضاء يعني يصل ع ن ي ي ب س م ع ة هذه ا ل م خ ط و ب ة الى امور تضر بها بعد ذلك وربما لا ينظر لها احد بعد ان يعرف انها كانت تتكلم او تفكر او تميز بين اثنين قد وافقت عليهما لذلك الشرع حذر من ذلك ونهى عن ذلك ل أ ن ذلك ليس فيه م ص ل ح ة و إ ن م ا فيه مفسده فلذلك يمنع أ و يحرم وإن كان يعني بعضهم يقول و ا بعدم الجواز فقط لا م س أ ل ة أ ن ه ا ت أ ت ي أ و ي أ ت ي أ ك ث ر من خاطب أ ك ث ر من شخص يريد أ ن يخطب هذه ا ل أ خ ت فمجرد أ ن ه دخل شخص لا يجوز أ ن يدخل شخصا اخر إ ل ا بعد فك أ و ربط هذا الميثاق لانك ا ل خ ط ب ة من مبادئ أو من م م ق د او ت ا ل ز ا الخطبة الخاء ا ج ل بكسر من ع ج م م ة مقدمات الزواج ف إ ذ ا خطبت ا ل م ر أ ة كانت ك ب د ا ي ة عقد الزواج فهل يعقل أ ن نقول ب أ ن ا ل م ر أ ة تقوم بعمل أ ك ث ر من عقد للزواج هذا ما يصح فلذلك إ ذ ا جاء أ ح د وقال ب أ ن ن ي أ خ ط ب هذه المراه فلو كان لها, أو لو كان لها خطيب آ خ ر أ و كان لا خطيب آ خ ر ما تقبل ما تقبل وضحت الف ي صوت طيب فقال ولا يبع ي بعضكم على بيع بعض نعم نعم نعم ان شاء الله عقد الزواج كما قلت أ ن ه ا ل خ ط ب ة مقدمات العقد مقدمات العقد فقال وكونوا عباد الله إ خ و ا ن ا هذا ا ل أ م ر فيه ا ل ج م ا ع ة وكونوا عباد الله إ خ و ا ن ا يعني إ خ و ا ن في الموده و ا ل م ح ب ة و ا ل أ ل ف ة وعدم الاعتداء على بعضكم على بعض لا تعتدوا ولا تبغض بع وغير ذلك ثم قال المسلم أ خ المسلم المسلم أ خ المسلم النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم طيب أ خ ي زهير إ ن شاء الله أ ق و ل لك ان شاء الله ف ا ل ر ا ب ط التي تربط بيننا هي ا ل إ س ل ا م فلذلك أ خ و ة ا ل إ س ل ا م تكون ا ل ص ل ة بينها ق و ي ة لذلك قال الأخ المسلم أ خ ا ل أ خ المسلم ثم أ ت ب ع ه بماذا الرابطه التي تربط المسلم بالمسلم لا يظلم ه ولا يخذل ولا يكذب ه ولا يكذب ولا ي ت ق و ر هذه ا هنا ه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم المسلم يظلم مسلما آخر ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر ه هذه الأمور ينفصل بها وذلك الأمور لأن ينفصل الرابطة أ و تنفصل بها ر ا ب ط ة ا ل إ س ل ا م بينك وبين غيرك ل أ ن ك إ ذ ا وقعت في ظلم أ خ ي ك أ و أ ن تخذله في طلبك شيء فخذلته أ و أ ن تكذبه في م س أ ل ه يقول لك فتقول له أ ن ت كذاب أ و تكذب عليه في شيء أ و تحقره ولا تعطيه حقه فهذه الأمور تجعل الرابطه التي بينكما ض ع ي ف ة وغير س ل ي م ة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أ و ل ا المسلم و ا خ المسلم وهذه ا ل ق ا ع د ة التي تربينا عليها ي أ ت ي بعدها لا يظلمه حتى يكون أ خ و ه لا يظلمه لا يخذل لا يكذب لا يحقر هذه ا ل أ م و ر من شيم ء ن المسلمين من ا ل أ م و ر التي يتميز بها المسلم عن غيره من غير المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء فدائما المؤمن والمسلم الرابط هنا ر ا ب ط ة ا ل إ س ل ا م ا ل م و د ة ا ل ر ح م ة ا ل أ ل ف ة ف هذه ر ا ب ط ة ق و ي ة تقام على اصول ثابته فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم قال التقوى ها هنا ا ل ت ق ويشير ى التقوى ها هنا ها هنا و إ ل ى صدره وقال المصنف هنا ثلاث مرات ثلاثة مرات اي ض ر ب على صدره أ و اشار إ ل ى صدره نعم أ ش ا ر إ ل ى صدره موضع قلبه وقال التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا فالتقوى محل ه القلب ا لا يعلمه أ ح د إ ل ا الله إ ن م ا يتقبل الله يتقبل الله من المتقين واتقوا الله فالتقوى ينبه على ا ليست ا أيها الله أيها الذين آمنوا ا ق بالامر الهي و تحقيقها يتطلب مجهودا كبيرا في إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة لله و العمل الصالح حتى يصبح العبد طيب ثم قال بحسب, بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كما قلت هذا من الشر الذي يعني جاء بمنعه الدين بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه اشترك طيب فا د م ه دمو لا ي ج و ز أ ن ي ع ت د ي علي هبه كتلو المسلم و المسلمه ولا يسرق أ و ينهب أ و يجحد ماله مال المسلم أو يمس عرض, عرض ه ذ او المسلم أ يمس عرض هذا المسلم فكل ذلك حرام لا يقتل المسلم متعمدا يغتابه أ ويطعن وينهك في عرضه هذا كله حرام المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذا حديث واضح وصريح في هذه الأمور التي شملت الدين كله وإن كان الحديث يحتاج إلى كثير لكن الوقت طال شملت كله إلى لكن وإن كثير بي و م ن ت ب ه ت إ ل ى ا ل س ا ع ة إ ل ا ا ل آ ن وكنت ي ي ع ن أ ر ي د أ ن أ س ت ز ي د في كلام ل أ ن ليس فقط شرح ظاهر الحديث هو المراد و إ ن م ا هناك فوائد ك ث ي ر ة تخرج من شروح الاحاديث ومن بطونها وربما كلمة كلمة واحدة تخرج كلمة لك معاني ك ث ي ر ة وفوائد غ ز ي ر ة فلذلك ربما يعني أ ط ل ت اليوم عن غير عادتي ل أ ه م ي ة هذا الحديث و أ ي ض ا أ ن ص ح نفسي و إ خ و ا ن ي بالرجوع كتب هذا الحديث أيضا في المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم للاستزادة منه والأخذ لشرح أهل منه في من من فوائده وكلامه الذي لا ينتهي طيب هو ا ل آ ن عده س ا ع ة صحيح ع د ة س ا ع ة ا ل آ ن نحن ب د أ ن ا في الحاديه عشر ونصف والان ا ل ث ا ن ي ة عشر والنصف وحوالي ا ل ن ص ف و, والنصف و... عشر دقائق طيب طيب فقط في الحديث في ما مشكلة القادم المرة القادمة ان شاء الله طيب سنجعل ان شاء الله تعالى الحديث القادم السادس, و... السادس والخ... والثلاثون في المرة القادمة هناك سنجعل كان اخي ي س أ ل ن ي ي ع ن ي إن كنت لست مفتيا ولكن في مجال ك ا الدرس إن شاء الله تعالى ن إن أو في م الدرس أ ج ي ب بما أ ع ل م ف أ خ ي الحبيب يقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التباغض يجوز ولكن شخص يقوم بنشر الكذب على الناس فهل يجوز بغضه من أ ف ع ا ل ه التي يفعل يعني هذه ا ل م س أ ل ة ي أ خ ذ فيها أ م و ر ا ك ث ي ر ة منها أ ن ه بنشره للكذب يدخل في قول الله تبارك وتعالى إن إن بنبأ فتبينوا فيقع عليه إن كان جاءكم فاسق القول كاذبا فيقى عليه فيقع عليه القول إ ن كان كاذبا ويجب التحذير منه يجب التحذير كذاب ما دمنا عرفنا أن هذا كذاب وينشر الك وينشر الكذب لابد من التحذير منه أن ويبغضه ن ش ر ا ل ك ذ لابد التحذير ب من منه و في الله بسبب أ ف ع افعاله ل لكن ه نحن نبغض أ لا شخصه دائماً نبغض أفعال العبد دائما شخصه نبغض ولا نبغض شخصه ل أ ن المشكله ة في ف ع ل وليس في شخصه هو في فعله ي ف هو و لذلك ي في س شخصه ل أ ه ل الحديث قديما عندما كانوا يتكلمون في الرجال يقولون هذا كذاب هذا مبتدع هذا ضال هذا رافضي هذا معتد بحديثه هذا يقبل حديثه هذا يرد حديثه وهغير ألفاظي ذلك من ألفاظي ألقاب, الحديث القاب المحدثين في الرواه فننظر إ ل ى أ ن ه م يقولون في فلان أ ن ه كذاب فهم يبغضون هذا الفعل منه ويحذرون منه ولا يزيد في ا ل أ م ر عن ذلك ومجرد ولا منه يكلم يعامل عرف يحذر أنه أنه كذاب يحذر منه ولا, يكلم ولا يعامل وهذا دليل على بغض الناس لما هو قائم به من أ ف ع ا ل هذا واضح فهو ما دام البغض والغضب لله عز وجل فهذا ممدوح والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط و إ ن م ا إ ذ ا انتهكت محارم الله كان يغضب غضبا شديدا حتى يظهر في ر أ س ه عرق بين حاجبي فالذي يريد أ ن يغضب يغضب لله ويبغض يبغض في الله ويحب يحب في الله يجعل كل شيء لله ليؤجر عليه ليؤجر عليه وضحت طيب. ما حكم من ن يتبع ي أو ح ان ذ لماذهب م ع ي يتبع ي عليه في ح ا ي ي ط هل لنا أن ن ت ب مذهب معين فتعلمت؟ مذهب ذ نرى إ او ا الكتاب والسنة فلا ما ف ونخلف ق حكم به به نعم من أخذ أخذ ينحاد ت ب ع أو ي لمذهب معين يمشي عليه في حياتي أنا ق لا ت يعني ل يجوز التعصب م ذ ه ب ا ل ت أ و السير في مذهب أ و اتجاه أ و فكر أ و ج م ا ع ة أ و حزب أ و غير ذلك مما لم يامر أ م ر به ل ش ر م لم م ا ي أ به الشرع علينا أن ننتبع ما جاءنا عن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك وفق الكتاب والسنة ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود لا يقبل ولا نسير عليه نسير أن جاءنا ما ما مردود فهو وفق ودائما التحذير من التعصب ل ل أ ف ك ا ر أ و للمناهج الغير س ل ف ي ة أ و التي ليست م و ا ف ق ة للكتاب و ا ل س ن ة أ و غير ذلك فهذا يعني معروف ومتبع وان النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر باتباعه ل أ ن ه مبلغ من الله عز وجل ف إ ن واثق فيقبل و إ ن خالف فيرد ولا يؤخذ العامي في الدين ك ل م ة عامي يراد بها كلام أو تعريفات ك ث ي ر ة منها أ ن العامي هو من لا يعرف القراءة والكتابة منها ما العامي لا يعرف القراءة والكتابة لا القراءة والكتابة يعرف يعرف هو وقيل أ ن العامي هو من لا, يعرف العلم الشرعي فهو عامي قيل بأنه من لا يعرف العلم الشرعي فهو عامي فيطلق عليه وقيل غير ذلك الشاهد ان يعني المراد هنا أن او الشاهد من أ ن ا ل ع ا م هو من لا يعرف في العلم الشرعي شيء وليس من لا يعلم ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة ب أ ن كثيرا ممن لم يكتبوا أو كانوا على علم كبير والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا وهو أمي امي ل ل ن ب ي ا أ الذي بعث إلينا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف القراءة والكتابة فالنبي صلى الله جاء صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ليعجز يعرف بعث الله تبارك وتعالى به البشر يبين لنا أ ن ه أ م ي ومع ذلك نبي ورسول نقل الدين كله إ ل ي ن ا العلم العلم تعريفه إ د ر ا ك الشيء على ما هو عليه إ د ر ا ك ا جازما أ ن تتعرف على العلم ب ص و ر ة ك ا م ل ة مثلا تقول أ ن ا أ ع ل م ماهي هذا الشيء ف أ ن ت تدركه إ د ر ا ك ا جازما بكل اتجاهاته بكل صفاته ف أ ن ت عندك علم بذلك والعلم ي أ ت ي عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم وضحت فلذلك العام يكون ي بذلك من لا يعرف العلم الشرعي وذكر هل في صوت نعم ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه كتاب مختصر يتكلم فيه عن العلوم وذكر م س أ ل ة العامه ذ ه وبين ّ أ ن ا ل ع ا م ا ل م ر المراد د به ا به هو من لا علم لا له في ا ل ش ر ي ع ة لا يعرف عن ا ل ش ر ي ع ة شيء هذا تعريف لغوي تعريف لغوي أ م ا التعريف الشرعي فهو العلم أ و م ع ر ف ة الله و م ع ر ف ة نبيه و م ع ر ف ة دين ا ل إ س ل ا م ب أ د ل ة أو يطلق ه غير مصطلح عند كل فن عند كل فن نعم طيب آه... طيب في صوت طيب, طيب أ ن ا أ ت ك ل م صراحة سريعا ل أ ن الوقت والله داهمنا و غ ر ف ة أ خ ي ز ه ي ر أ ن ا ما اعرف في درس آ خ ر بعدي أ م لا طيب هل في أ خ و درس بعدي إ ن شاء الله يعني ما أ ح ب أ ن أ ث ق ل على أ ح د يعني حتى يعني ا ل إ ن س ا ن بطبعه يمل فلو زدنا في ا ل أ م ر ربما مل البعض وهذا مما يكون فيه تعب على ا ل أ خ و ة ف ا ل ل ه مستعام سريعا مستعام تعالى شاء الله اللهم طيب طيب أنجز إن شاء الله تعالى سريعاً اللهم فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ا ل ع ا م ي حفظك الله و بارك الله فيكم هذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ا ل ع ا م ي فكل من لا يعرف العلم فهو عمي ا ويعرف بعدم علمه و بسؤاله و ا ل ع ا م ي ي س أ ل من هو أ ع ل م منه ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون و يجب على ا ل ع ا م ي أ ن ي س أ ل في أ م ر دينه لا يجوز لعام أ ن يعتمد على نفسه أ و يستفتي قلبه بدون الرجوع إ ل ى أهل اهل ل ل بالنسبة لموضوع ل ع م أمر آخر ا ج العلم م والوهم وغير ذلك من أمور ر وغير ر ك والشك ذلك ب التي ي ت ف منها ا ع ل ر ب م امر إن شاء الله تعالى أ ف ي د ك فيها في ا ل م ة ا ل لأن المصطلحات ق ا د م ة يعني لا أتذكرها لكن ا أ ت ذ ر ه ا جميعا ا ل آ لكن يعني هي م ع ر و ف ة عند علماء ا ل ل غ ة لكن إ ن شاء الله تعالى حتى أ ؤ ك د على كلامي س أ ت ي بها إ ن شاء الله تعالى في ا ل م ر ة القادمه ة البدعة كيف كيف نعامل كيف نعامل أ ل البدعة هؤلاء القوم رغم منهم لشدة نهاجم مهربونا فتانة فتانة فنحن من منهم رغم فتنتهم, فتنتهم للمسلمين طيب احنا قلنا ان الفرق بين اهل ا ل س ن ة واهل البدعه ة الاتباع الفرق بين ل الاتباع س ن ة و ل البدعة ا وكل ما اتبع شخص س ن ة وترك ك بدعة لذلك ما اتبع شخص بدعة ترك بدعة شخص سنة ل يجب علينا في م و ا ج ه ة أ ه ل البدع أ ن نرد عليهم ب ا ل أ د ل ة ا ل و ا ض ح ة ا ل ق ا ط ع ة و أ ن لا ننقاد إ ل ي ه م ولا نسمع منهم لانهم أ ن ه م م ك قال ا ب المبارك إذا جاءني أحد من أحد أ ل البدع لا ل أ س عليه ولو قال لي قل لي كلمة أقول له ولا نصف كلمة نصف فذلك ل أ ن ه م تركوا ا ل س ن ة وانقادوا للعقول والتفكر وغير ذلك من ا ل أ م و ر التي أ ه ل ك ت ه م وزادوا إ م ا ز ي ا د ة في الدين أ و ن ق ص ا ن في الدين فضلوا فلذلك التحذير منهم وبيان أ خ ط ا ئ ه م وعدم الوقوع فيها هذه معاملة أهل البدع أهل هذه ولو نظرنا إ ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره م ث لما ا ل إ م م ابن ا ب ر كانوا و ب سيرين ل مالك إ م م ا و غ يردون ه م لما كانوا ي ر على أ ه ل البدع كانوا يردون ب ش د ة وكانوا يبينون ما هم عليه من ا ل أ خ ط ا ء ا ل ك ث ي ر ة التي ربما تصل بهم إ ل ى الكفر ل أ ن هناك ب د ع ة م ك ف ر ة و ب د ع ة غير م ك ف ر ة وهذا يعني أ م ر يطول إ ن شاء الله تعالى إ ن يسر الله بشيء س أ ت ك ل م فيه إ ن شاء الله عز وجل حتى لا يعني يطول ع ن ي ي المجلس أ ك ث ر من ذي ه ذ ا ع عدت الساعة ن والنصف ي ا ل ل ه المستعان ت يعني ع ذ ر غرفة أخي زهير للإخوة أطلت عليكم لكن أخي في يعني كنت يعني الحديث اليوم يعني انا كنت أ ر ي د أ ن أزيد فيه في الكلام ازيد ل ل ك ا م أ فيه في الكلام لكن قدر الله و ماشاء فعل و م كامله وان شاء الله تعالى و أ ق ي د و أ ن س خ ا ل إ ج ا ز ة ك ا م ل ة لكل الموجودين إ ن شاء الله تعالى إنه العالمين لله تبارك وتعالى, إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير والحمد لله رب والحمد قدير كل على شيء